شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول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 وَإِذْ يعدكم الله إِحْدَى الطائفتين أَنَّهَا لكم وتودون أَنَّ غير ذات الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله أَن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 تضرب فوق الأعناق وضرب منهم كل بنان ذلك بأنهم شنق الله رسولا وما يشنق إلا هو فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقه أن أيتهم الذين كفروا زحفاً فلا تولهم الأدباء ومن ولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزاً إلى فئة فقد با بغضب من الله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 واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليلون استضعفون في الأرض تخافون أي تخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن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 شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فَإِنَّ الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم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 وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فإليه يرجع وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرن ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم